نباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ين فخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سرايا إن جهنم كانت مرصعة للطاغين ما أبا لبثنا فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن هم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن تقين مفازن حدايق وأعنب وكواعب تراب وكأسن بها قار لا يسمعون فيها لغ ولا كذاب جزاء من ربك عطاء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 tidak berbicara kecuali orang yang telah diberi rahmat dan diberi kesabaran. Itulah hari yang benar. Barang siapa yang berusaha untuk beriman kepada Allah, maka Dia akan memberikan keberkahan. Tetapi barang siapa yang berbuat dosa, maka Dia akan menghukumnya. Kami telah يوم ينظر المرء ما قدمت أداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا